يا قليل عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما حد غيرك في الدنيا دنيا في الدنيا دنيا يا قليل عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما فيش حد غيرك في الدنيا الدنيا في الدنيا الدنيا يا, يا ليت علي عليا في قلبي وعينيا في قلبي وعينيا ما فيش حد غيرك في, في الدنيا الحب اللي فينا يقربنا بنا يا رب رضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يا أمي ده حبك كله وقلبك فله وقلبك فله وحنانك طار بظل الخير اللي فيها الخير اللي فيها يا امي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور عينيا يا امي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينو علينا يا الحب اللي فينا ما بيننا يا ربي <تصفيق> يا فضلك علينا اتعب كتير آسى عشاني يا ولدي يا عمري يا روحي يا آدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا ولدي يا عمري يا عمري يا روحي يا آدري يا مشغول بأمري Ufta, to يا ja walię,